لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَ عَذَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَادِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن نَّاصٍ كَأَنَّمَا وُشِيَت وُجُوهُهُمْ فِي طَعَامٍ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ نارهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكمون فَانْتُمُ وَشُورَكَاءُكُمْ فَزَيَّنَ مَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنْتُمْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبَلُوكُ الْنَفِرِ ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبْ الامر فسيقولون الله فقول فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي الحق أحق أن يتبع أما لا يهد com فَكَانَ عَقِبَةَ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا وَمِن غ يَظُُ إِلَك أَفَأَن تَتَ بَِّرُ يَ وَدَ كَُوا ل يُوبَصِِرُ إِن اللهََّ لَا يَِّمُون شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يُرْغَم كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَأَرَّفُونَ بَيْنَهُم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ لَبِقَاءَ إِلَٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نتوف بَيِّنَ كَفَائِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَضَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعن إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء آجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وَل وَرَِّيَ إِهُ لَ حَُ وَمَا أَنتُ بِمُجِزين وَلَ وََّ لِكُرلَِفسِ وَلَمَة مَا فيِي لَ رّ بِ وَاَسَرُّ نَمَامَتَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السماوات ولأرض أنا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويوم وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدر ودور وشفاء لما في الصدور وهدا ورحمه لل فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما له لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قلال الله أذن لكم أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن مَا هَلَذُو فَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب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 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وَلَا يُحْزِنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن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 كماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون أُلِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح مذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهُ تَوَكُّلًا فَعَلَا اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونَ أُرْكُبُ مَعَ لَيْكُمْ ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن فما سألتكم من جر إن جري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجر جَاءَ نُورُهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ كَانَ فسنَّ مِ بَّجِ مسَ وَهونَ إِلَ فِر الرعَونَ وَمَلَ إِه بِِأَ يهتِ فَلَََّا جَ أَغُوم الحَُّ مِنَّ عذِنَ قَاالُ إِنَّهَا ذَا صِحرُ مُبِ قَالَ مُسَ تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بما منين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلم جاء فَحَرَتْ قَال لَهُم موسى الْقُومَ أَنْتُمُ الْمُلْكُونَ فَلَمَّا الْق قَالَ مُوسى مَا جِئْتُمْ سحر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقِّ بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية قَوْمَهُ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ مُنْ أَن يَفْتِنُوهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ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 المسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى رب ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْلَّمِيمَ قَالَ لَقَدْ جِيءَتْ دَعْوَتُكُم فَاِسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا عن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأت بَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَطَ حَتَّى إِذَا كاهو الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به قال آمنت انه لا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلان وقد عصيت قبل وكنت أنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عناياتنا لغافلون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 رََّكَ يَقُض بَنَهُم يَوومَكامَةِ فيِي م كَُوا فيِي يَخْتَلِفُ فَإِن كُ تَ فيِي شَكِم مِ أَم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 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ قُرُوءٌ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ لَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَتُنَا منت يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلُوا انظروا ماذا في سَمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ وَمَا تُغْنِي لَآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لا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 ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا سوء ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولا كن نعبد الله الذي توفاكم وامر أَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قَدْ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يشاء ومن عبادي وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي تَدِيْنِ نَفْسِهِ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنْ أَنَعَ عَلَيْكُمْ بوكيل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 انفلا مراء كتاب نحكم تاياته ثم فصلت من لد حكيم خبير الا تعبدوا الا الله ان لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوم الذي فضل فضلة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء